بين الحق والباطل وميدان من ميادين المواجهة بين المصلحين والمفسدين هي ثنائية المكر المتبادل مكر الله عز وجل ومكر أعدائه من الظالمين والمجرمين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين هذه ثنائية رائعة هناك مكران في ساحة الصراع وميدان المواجهة مكر الظالمين والجائرين والطغاة والمستكبرين ومكر الله عز وجل طبعا هذا الصراع صراع مرير طبعا المكر بين أعداء الله وأنصار الله وإذ يمكر بك الذين كفروا هذا خطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الثلاثين من سورة الأنفال وهي تتحدث عن المؤامرة المعروفة التي أرادوا بها أن يقضوا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبيل الهجرة حينما بقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على فراش النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذا طبعا المكر بجوانبه الثلاث أو الثلاثة مكر من خلال الإثبات وهو السجن والاعتقال، ومكر من خلال القتل والتصفية الجسدية ومكر الإخراج والنفي طبعا هذه الأساليب أساليب جديدة قديمة او قديمة جديدة أسلوب الاعتقال والنفي وأسلوب القتل والتصفية الجسدية وأسلوب الإخراج هذه الأساليب القرآن الكريم يقول هي بحد ذاتها مكر إلهي يحسب الطغاة خطأا أن هذه الأساليب مكر بالمؤمنين وإذا هي بالعكس على العكس من ذلك تماما هي التي تقوّل إيمان وتقوّل مؤمنين وتجعل من حركة الدعوة إلى الله أكثر تجذرا وأكثر عمقا وأكبر انتشارا في الأمة إذن هو مكر الطغاة ولكن بنفس الوقت هو مكر الله عز وجل انظر الآية دقيقة وعميقة وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرونه ويمكر الله يعني نفس الإخراج هو مكر إلهي رباني القتل بحد ذاته هو كذلك مكر إلهي آه لو حصل القتل لو فرضنا أن القتل قد حصل فيصبح هذا النبي او هذا الإمام شهيدا يتذكره الناس يصبح نشيدا على شفاه المستضعفين والمظلومين والمقهورين على مدى التاريخ فداء لمثواك من مضجع تنور بال أبلج الروعي بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي تلوذ الدهور فمن سجد على جانبيه ومن ركعي انظر هذه القصيدة الرائعة الجواهرية بخصوص الإمام الحسين عليه السلام صحيح ولهذا يقول الدكتور الشيخ الوائل يرضوان الله تعالى عليه ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيد انظر هذا العمق الرائع هم حسبوا أنهم قتلوا الحسين ولكن في العمق أن الحسين عليه السلام هو الذي قتلهم وهو الذي أباد دولتهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين كذلك نقرأ في سورة آآ الأنعام آآ في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الأنعام إلا بأنفسهم وما يشعرون كذلك نقرأ في سورة النحل في الآية السابعة والعشرين بعد المئة واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون كذلك نقرأ في الآية السبعين من سورة النمل قل سيروا في الأرض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 هو يبور, يبور يعني ينتهي لا قيمة لهذا المكر كذلك نقرأ هذه الثنائية الرائعة ثنائية المكر المتبادل مكر الله ومكر الطغاة والمجرمين في سورة آل عمران في الآية الرابعة والخمسين ومكروا ومكر الله والله خير ال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 قمة في الروعة في هذا المكر المتبادل في سورة إبراهيم هذا المقطع الرائع الذي يبتدئ من الآية السادسة والأربعين وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام هاتان الآيتان المباركتان الآية السادسة والأربعون والسابعة والأربعون من سورة إبراهيم عليه السلام وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم انظر هذا التعبير الرائع يعني والحال عند الله مكرهم ما معنى وعند الله مكرهم لأن المكر فيه خفاء فيه جهل من قبل الممكور به ولكن حينما يكون الممكور به عالما عارفا خبيرا بمكر الأعداء وبمكر المجرمين إذن ماذا أصلا ينتفي المكر لا قيمة لهذا المكر قيمة المكر حينما يكون به خفاء انا لا أعلم به حينما يمكر لا أدري متى يضربني متى يقتلني مثلا لا أعرف ما هي الأساليب التي يستعملها في هذا المكر قيمة المكر في خفائه قيمة المكر في حيلته ولكن حينما ينتفي الخفاء وحينما أكون مطلعا على كل تفاصيل هذا المكر المكر يعتبر لاغيا لا قيمة لهذا المكر ولهذا الله عز وجل يقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني مكرهم هو حاضر عند الله عز وجل يعرف كل تفاصيل هذا المكر لا يوجد خفاء في هذا المكر إذن هذا المكر ينقلب على الماكر مكر ينقلب على الماكر كما ينقلب السحر على الساحر وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني مهما كان هذا المكر كبيرا مهما كان عظيما حتى لو كان هذا المكر تزول منه الجبال الراسيات الراسخات فإن هذا المكر لا قيمة له لأنه حاضر عند الله كما هو حاضر عند المؤمنين بتزديد الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب الله مخلف وعده رسله مع الأسف يعني حينما يتأخر النصر يحسب بعض المؤمنين في ساعات المحنة حينما تطول المحنة وسنوات المحنة يحسب بعض المؤمنين خطأاً أن ذلك عجز بالله عز وجل وبالمؤمنين وبأن الله قد أخلف وعده فأين النصر هؤلاء الطغاة يعبثون لسنوات طوال فأين نصر الله وأين وعد الله القرآن يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز الله عز وجل عزيز يعني غالب لا يغلب وهذا هو مكر إلهي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين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 لأن قيمة المكر حينما يكون بخفاء حينما يكون بحيلة وكما يعرف الراغب الأصفهاني المكر يقول المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان ضرب محمود وذلك أن يتحرى به فعل جميل وعلى ذلك قال الله والله خير الماكرين ومكر مذموم وهو اي يتحرى به فعل قبيح قال تعالى ولا يحيق المكر السيء الا باهله واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال في الامرين كذلك ومكروا ومكر الله اذا المكر ليس مذموما كل المكر ولهذا بعضهم فسر هذه الآيات المباركة هذا المكر المتبادل بين الله عز وجل مكر الله ومكر الطغاة بعضهم فسر المكر الإلهي بتفسير مجازي وليس تفسير حقيقي لأن هذا البعض من المفسرين ومن اللغويين يعتقد بأن المكر بحد ذاته مذموم ولهذا قالوا بأن الله عز وجل لا يمكر وهذا ما يعبر عنه في البلاغة بأسلوب المشاكلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني لا يوجد اعتداء وإنما من باب المشاكلة هذا اتجاه في التفسير لأن هؤلاء المفسرين اعتبروا أن المكر مذموم ولكن نحن حينما ندقق بالآيات المباركة نرى أن الأسلوب ليس أسلوب المشاكلة اللغوية ومكروا ومكر الله والله خير ال ماكرين ليس قصة هنا بصة مشاكلة وأسلوب مشاكلة ولهذا نذهب كما ذهب الراغب الإصفهاني إلى أن المكر ليس سيئا بحد ذاته المكر تعريفه صرف الغير عما يقصده بحيلة هذا هو المكر حينما تصرف المجرم عما يقصده بحيلة بخفاء هذا مكر فليس المكر بحد ذاته لغة أمر مذموم وإنما هو أن تصرف الغير عن قصده بحيلة ولهذا كان المكر أنواع وهناك مكر محمود ومكر مذموم والقرآن الكريم واضح بهذا المعنى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إذن الآيات المباركة واضحة في أن هناك مكران مكر إلهي ومكر رباني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 يعني الله عز وجل يمكر لأن المكر كما قلنا صرف الغير عن قصده بحيلة من هنا ندرك هذه الثنائية الرائعة في المكر الإلهي والمكر الطاغوتي وقطعا لا يوجد مكر أمام ساحة الله عز وجل أو في ساحة الله لأن الله عز وجل كما قلنا مطلع على المؤامرات مطلع على الخفايا ولكن المشكلة تكمن بالمؤمنين الذين يتعجلون النصر وحينما تطول المحنة ويطول استدراج هذه السنة سنة استدراج الظالمين كما قال الزينب الحوراء انظر هذا الوعي الزينبي الرائع أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا اقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلان مسروراً حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلاً لا تطشجه لا أنسيت قول الله سبحانه حين يقول ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين انظر زينب الحوراء عليها السلام هي واعية كل الوعي بأن ما يتمتع به الطغاة وما أصاب الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء ليست إهانة بالعكس كيف رأيتي حينما يقول لها الطاغية المتكبر عبيد الله بن زياد في الكوفة كيف رأيتي صنع الله بك وبأهل بيتك المردة قالت بطلة كربلاء ما رأيت إلا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فذرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بيننا أو بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن يكون الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة وحينما قال لها كيف رأيت صنع الله انظر قالت ما رأيت إلا جميلا لم تقل رأيت جميلا لأن الإنسان قد يرى جميلا وقد يرى قبيحا انظر هي حصرت كل ما حدث في كربلاء كل ما حصل في كربلاء من الدماء النازفة والأعضاء المقطعة والرؤوس المشالة الخيل تطحن صدر أبي عبد الله الحسين تقول زينب عليه السلام لأنها تدرك معادلة المكر لأنها تدركوا ثنائية المكر الإلهي والمكر الطاغوتي فلم تحسب خطأاً بأن الله عز وجل غافل عما يعمل الظالمون كما جاء في سورة إبراهيم فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام هذا تفريع رائع على ما تقدم من أن ترك مؤاخذة الظالمين بعملهم ليس عجزاً ولا غفلة ولا جهلا من قبل الله عز وجل إنما هو لاستدراجهم والمكري بهم فلا يتوهمن أحد من أن ما يتمتع به الظالمون الجائرون بأنه كرام لهم بل تأخير عذابهم استدراج ليزدادوا إثما على اسمهم وجريمة على جريمتهم أو على جرائمهم ربنا إنك آتيت ثرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك انظر هذا الوعي الرائع النبوي في ثنائية المكر المتبادل موسى وهارون عليهم السلام يدعوان هذا الدعاء الرائع في أوجي حالات المحنة في قمة المحنة والآلام والمعانات كان يقولان ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم انظر إذن هذا الوعي الرائع القرآن يريدنا أن نعيش هذا المكر المتبادل وأن نصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون هنا مشكلة بعض الناس حتى من المؤمنين قد يصبح صدرهم ضيقا في هذا المكر الطاغوتي ولا سيما حينما يطول هذا المكر وتطول فترة المحنة والمعاناة القرآن يوجهنا من خلال الرسول الأكرم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كذلك نقرأ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ونقرأ في سورة فاطر الآية العاشر الرائعة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب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 قدمنا لكم ثنائيات قرآنية